قال الله النين آمين يا ايها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة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 جار لكم فلما ترأت الفئتان كصاعل عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني, أرى ما لا ترون إني أخاف الله و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 ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون, الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأنتم الله ليس بظلام للعبيد كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذه الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن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 بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شروا الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون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 وفي سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا